كل حق. اللهم لا ثقة إلا بك وإن أيأستنا المعاصي ولا ملجأ لنا سواك وإن أيأستنا الذنوب وطوبى لعبد أنعشه من الله حسن الخطر وأرضاه من اليأس روح الكريم الوهاب رب له وحسن ما إلهي إن قصرنا عن حمدك. الله أكبر الله أكبر الله Aan de ene Amenging met de strijd tegen de Nossa, olha!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 وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام يا رب سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقه سبحانك يا من إليه مصير عباده أنت الرب المحبوب ولا رب لي غيرك وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف ولا يساق لي من الخير إلا ما صرف ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم ولا يوهب لي من العطايا لا ما هو حق. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان وأنت المحمود بكل لسان لك الحمد يا رب ملء السماوات ولك الحمد يا رب ملء الأرض ولك الحمد ملء ما بينهما اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا وكيف يحصي المحاط المحيط وما حمدناك يا ربنا حق حمدك لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه تعفو يا راحم فعفو يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك سبحانك يا مانح الخير بإنعامك سبحانك واهب العطايا بأحسانك ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى يا من علت الوجوه لك شرفا وخضعت الجباه لك كرامة وعزة وخشعت القلوب لك محبة وعنثة فسبحانك سبحانك يا من اعززتنا بكرامه الخضوع وآنستنا بمحبه الخشوع ولك الحمد يا الهي وربي وسيدي يا من تحتار العقول عن ادراك ذاتك وتعجز الافكار عن الاحاطه بسر من اسرار صفاتك أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك أسألك يا الله ان تهبني نعمة ولي ولاه وأن تحجبني عن نقمة عدو عدات وأن تقيني شر معصية تزيل النعم وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم جعني شاكرا نعمتك غير ناك مثنيا بها غير جاكل فاتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال اللهم اسلق بي في محياي مسالك الأبرار وتوفني في زمرة الأبرار واحجبني في محياي عن طريق الاشرار ولا تجعلني يوم القيامه في زمره الاشرار اللهم عني على من ظلمني ولا تعن عليه فنعم المعين انت اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن عليه فنعم النصير انت اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا واهدي قلبي وثبت لساني ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا لك أواها منيبة تقبل توبتي يا رب واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي يا رب إني أعلم أن قلبي بيده تقلبه كيف تشاء وأنك تدبر الأمر وحده في الأرض وفي السماء وأن لك وحدك سمعي وبصري وعظم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 استو استو اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم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 وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصراً مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنوقهم ونخرج له يوم القيامة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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله, الله Samaanse Allahu En dat hamid. ook Allahu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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً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 فَأُولَئِكَ كان سعيهم مشكوراً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا الله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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allah, Allah akbar, Allah Allah akbar. Allah, Allah akbar. Sami Allah li man Rabbana wa Allah. Alleen akbar. een akbar. een beetje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 النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع 110. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 Wekaf bij Allah pasiba, voor de mannen een deel van wat de ouders en de nabijsten hebben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 ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف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 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أَتَأْخُذُونَهُ بهتانا وَإِثْمًا مبينا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 إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم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 Inna Allah kan gafuur al-Rahimah. Wel, de meesten van de vrouwen, behalve die,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 فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض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 fijda aps n fijtayn bfaishat falihin nisf ma ala almuhsanat min alghab. dat is iemand die de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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تبغوا عَلَيْهِنَّ سبيلا ان الله كان علييا كبيرا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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الْأَرْضُ ولا يكتمون الله حديثا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 Feteem, memu, swaride, pa' jibem, femsefu bi uġu, jikum u eidi kum, innello hekken, rafu, en wafu, ra, elem tara il-elevine, utu nasuibem, minnell kitebije, echterun, abbalele, tewa juridun, en tabillus والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عم ويضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي من يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فتيلا. أُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبينا.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 أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فَإِذَا لا يؤتون الناس نقيرا Am je het En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 خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وَإِلَى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يصدون عنك صدودا Fakai fa' ide, el-swa' betu, mosui betu, bina' pod-demet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 وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Fela wa rabke la yu'minun hattà yuhakkimuk fima shagr bainahum Thum la yajidoo fi enfusihim hharajan Thum la yajidoo fi enfusihim hharajan Mimma qadayta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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كنتم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٌ وَإِن تصبهم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عند اللَّهِ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 me El so abak min ha senat fa min al wa ma a so abak min sey wa nas wa shahida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 وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القران وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جاءهم أَمْرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 وكان الله على كل شيء مقيتا 112. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 113. إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تد تت... تخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتكلموا اتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤكم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 فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَأَلْقَوْا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سَبِيلًا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 صدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ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 تؤمنون تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يسكن تَأْوِيلُ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضرر وَالْمُجَاهِدُونَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى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 إِنَّ الَّذِينَ توفاهم هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا قالوا قَالُوا فِيمَا كنتم قَالُوا كُنَّا مس...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 فَأُولَئِكَ عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجذ في الْأَرْضِ مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناح عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ يفتنكم الذين يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة فالتقم طائفه منهم معك واليا أسلحتهم اسلحتهم فاذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولت تِيْطَائِفَةٌ أُخْرَى وَإِنْ تَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بَلْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 وخذوا حذركم إِنَّ الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا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 من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون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 ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا دنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً وَمَن يَعْمَلْ سوءا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِ مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة لهم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 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف, إلا من أمر بصدقة أو, معروف او اصلاح بين الناس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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويت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 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعله الله وقال تخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلّنهم، ولا ولا وَلَا أَمْرَ لَنَاهُمْ فَلْيُبَدِّلُوكَنَّ آذَانَنَا ۚ أَنَّىٰ آمُرَنَّهُمْ, آذان ولا آمرنهم خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحت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 وَمَن يعمل من الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ يظلمون وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله, أسلم وجهه لله وهو محسن والتبع من لتيبراهيم حنيفا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 في يتام النساء التي لا تؤتون لهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين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 اِن نِّئْمَراةٌ خافت من بَعْلِهَا نشوزا او إعراضا فَلَا جناح عَلَيْهِمَا فَلَا يصلحا عَلَيْهِمَا أن يصلح بينهما صلحا بَيْنَهُمَا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أَن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة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 we ما في السماوات وما في om ولقد وصينا الذين الكتاب من قبلكم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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شوها داء الله ونوعا انفسكم او الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سمعتم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا بِهَا معهم بِهَا فَلَا مَعَهُمْ حَتَّى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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلاصوا دينهم لله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخيرا Weer niet te weinig in, zeggen, wees niet te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 وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تَعْدُوا في السبت وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 وأخذهم الربا وقضنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 تؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَالِ آقا ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا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 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَن يَسْتَنْكِ المسيح أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ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 ولا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ من رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه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 ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة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 وتعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبع إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فسق الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنُ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 واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحذفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تقطع طغيان على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرو به فنسو فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قال يا ويلة اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلوهم من خلاف او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ له أَنَّ لهم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تقبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 en ik u bedanken voor uw